119. أَضَلَّ أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 110. هذه جهنم التي كنتم توعدون 111. إصلوها اليوم بما كنتم 110. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بِمَا بما كانوا يكسبون وَلَ نَ شَاءُ لَطَمَسنَّ عَ أَعْيُونِهِم فَستَبَقُ الصِراطَ فَأَنََّا يُضُصِرُون وَلَ نَ شَاءُ لَ مَسَقْنَاهُم عَ مَكَانَتِهِمْ فَمَستَطَعُوا مُضَو وَلَا يَْجعون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 119. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 110. يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ 114. بل عجبت ويسخرون 115. وإذا ذكروا لا يذكرون 116. وإذا رأوا آية يستسخرون 117. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وَمَن اِنَّا لَمَبْعُوثون اَو اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ قُلْنَا عَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا ويلنا